فوق الرفوف المنتجات الواق احكم واشوف بالعقل يا انسان اصنف كتير مليا المكان في هل من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختلار والدنيا اكبر انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحشتون بقدم من بارح النهاردة كل عام أنتم بخير كل عام أنتم أقرب لربنا سبحانه وتعالى كل عام أنتم بتحب ربنا وربنا بيحبكم وأنتم أقرب لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخوة وحبيبي أخت الفاضلة وأهل وناس وحبيبي النهاردة عايزين نتكلم عن منتج تاني لكن عايز قبل ما أتكلم عن المنتج عايز أسأل سؤال وانت جاوب على نفسك فاكر أهل ادخل مرة بصت فيها ايد امك او ايد ابوك في ناس ما عملتهاش خالص وفي ناس عملتها مرة واحدة وفي ناس بتعملها كتير ما شاء الله لكن اكيد هتفرق معاك كتير قوي ايمانك في قلبك هيزيد يوم ما توطي وتبوس ايد امك اللي اكرمتك وتبوس ايد ابوك اللي اكرمك اكيد هتحس بفرق كبير واكيد الايمان هيعلى في قلبك لان ربنا سبحانه وتعالى ربك حبيبك قال انشكر ليه ولوالدي يعني سبحان الله قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آت الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا نشكر لي والوالدين كف فمن شكر لله جل وعلا ولم يشكر الوالدين فلن يقبل أخوي وحبيبي عشان كده المنتج اللي هنتكلم عنه النارضة واللي لازم بجد وحقيقي لازم نأط هو علينا كلنا هو حقوق الوالدين معقوله معقوله هل جزاء الاحسان الا الاحسان معقوله بعد اللي امك عملته معاك وبعد اللي ابوك عمله معاك معقوله بعد ده كله بتعق امك وابوك هل جزاء الاحسان الا الاحسان انت عارف اللي بتعامل مع المنتج دوت سيدنا جبريل هاد عليه وسيدنا محمد هيؤمن على الدعاء هذا الرجل هيحبط أعماله عيازا بالله هذا الرجل سيعاقب في الدنيا والآخرة هذا الرجل عيازا بالله هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين ممكن يخش الجنة لو كان موحدا لكن في النهاية هيمنع من دخول الجنة مع أول الداخلين تتمنى تكون الشخص ده أنا ما لكش أن أنت تكون هذا الإنسان تعال نشوف مع بعض العقوبة اللي ممكن تحصل للإنسان اللي بيعقوا أم وابو والحقيقة انتشر العقوق في الزمن ده انتشار عجيب جدا شفنا مناظر وشفنا مشاهد تقطع القلب بجد شفنا ناس أفاضل رب ولادهم وتعبوا بعد ما بذلوا عمرهم وضحوا بحياتهم عشان ولادهم اترموا في دار مسنين وفي منهم اللي اتطردوا في الشوارع بكل أسف وكان الجزاء بدل ما يكون هو إن أنت تقبل إذ أمك وبوك ترم أمك وبوك ولا حول ولا قوة إلا بالله المنتج ده لازم يطقطع من اللي لا دي من اللحظة ضيّت لو أنت قاعد دلوقتي أبوس إيديك لو أمك وبوك قاعدين جنبك بوس إذهم وكرمهم وقبل راسهم لهم مش هنسى لكم بعد النهاردة ده ربي حبيبي اللي أمرني إن أنا بركم ولو كانوا مش موجودين وميتين ادعي لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجمعك معهم في الفردوس الأعلى أكيد حضرتك بتسألي طب لو عقد أم أول حاجة والله لو دع عليك هتخسر دنيتك وأخرتك أنا عن نفسي في التجارب اللي شفتها في حياتي على مدى أكتر من 17 سنة دعوة عمري ما شفت إنسان ناجح إلا وكان أم وأبوه رضينا عنه وعمري ما شفت إنسان فاشل إلا وكان أم وأبوه دعينا عليه اعتبر اعتبر وشوف الواقع اللي احنا عايشينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن كان اول دعوة دعوة الوالد على ولده فوق ده كله اخوي وحبيبي تخيل ان في زنوب ممكن ان الانسان يتعاقب عليها في الدنيا لكن لا يعاقب عليها في الاخرة والله سبحانه وتعالى اعظم واجل من ان يثني العقوبة على عبد لكن في زنوب معينة هيتعاقب عليها الانسان في الدنيا وفي الاخرة كم من ضمنها وعلى رأسها؟ أخوك الوالدين اسمع لكلام حبيبك بعدما تصلى عليه قال صلى الله عليه واله وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم وفي رواية بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق هيتعاقب في الدنيا ولاده هيتطلع عقوق زي ما هو عمل بالزبط يبقى الأب بيعمل أبوه أو الابن بيعامل أبوه معاملة سيئة يطلع على ولاده بيعمله أسوأ معاملة عيازم بالله زي يحكى ان رجل في يوم من الأيام قاله أبوه عشان يزوره فقام عشان يطرد أبوه من البيت وقام يضرب أبوه لحد باب الشقة فأبوه قالك فهاي ابني لحد باب الشقة وكفاية قال له قال له لان انا كمان ما كنتش بضرب ابويا الا لحد باب الشقة في يوم من الايام واحد كان ابوه عايش عنده الراجل كبر ابتدى اللعاب بتاعه يسيل على لحيته ابتدى منظره يعني يتقزز منه الابن والزوجة و وال... فسبحان الله فالرجل بيكلم زوجته فقالت له يا ريت تطرد والدك من البيت لان احنا بقينا نشمئز من منظره قام عشان يطرد والده فابنه الصغير بيقول له هتطرد جده ليه يا بابا قال له هطرده عشان مامتك بتشمئز من منظره قال له إن شاء الله لما تكبر يا بابا ان شاء الله أوعدك إن هعمل معاك زي ما أنت عملت مع جدي مهودين وسلف أخوي وحبيبي بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والآخرة البغي والعقوق الحاجة التالتة تخيل حضرتك هتصوم رمضان وتصلي وتزكي وتعبد ربنا وتقرأ قرآن ويمكن تروح تعمل عمرة وهتعمل كل العبادات ديت وبكل أسف مش أنا اللي لك ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لك بكل أسف كل الأعمال اللي هتعملها دي كلها لو كنت عاقل الأم وابوك كل دوت هيجعله الله عز وجل هباء منثورا بتحبط الأعمال الدليل حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا لا فريدة ولا نافلة أول واحد من الثلاثة دول يا جماعة والله العظيم بقول لكم من باب حب ليكم وحب الخير ليكم صعبان علي أن واحد يصوم ويصلي ويعمل كل دوت وفي الآخر بيليش ولا حسنة ليه عشان بيعوكوا أم وابوه الحق الحق نفسك ده البر سهل سهل جدا جدا إنك تهش وتبش في وش أمك وابوك إنك تبتسم في وشهم إنك تبوس على أديهم إنك تقول لهم حاضر ونعم إلا في معصية ربنا سبحانه وتعالى إنك تطب عليهم وتبوس راس أبوك وباس أمك وتقول لهم عمري ما هنسى فضلكم أبدا ولا هنسى جملكم فوق راسي عمري ما هنسى أبدا سهل أو أوي أوي إن البر شيء سهل لين وجههم طريق وكلام لين يعني أمر بسيط جدا إن أنت تبر أمك وابوك أ ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لفريضة ولا نافلة أول واحد منهم العقو لوالديه الحكاة الاخير اللي عايزة أقولها لك إن العقو الوالدين بيعرض نفسه إنه هو هيتحرم من دخول الجنة أنا عارف أنت هتقول ليه بس درج الموحد يعني عق والدين يعني ارتكب كبير أي نعم يتحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين ثم يدخل الجنة بعد ذلك بعد, بعد خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة؟ انت جبت الكلام ده منين؟ عارف حضرتك سور الأعراف؟ جبل الأعراف اللي بين الجنة وبين النار؟ مين أصحاب الأعراف اللي هيقفوا فوق السور أو فوق الجبل ده؟ قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سيدنا بن عباس لما سئل عن أصحاب الأعراف قال هم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله أي نعم هو جهاد فرد كفاية لكن لو فردين مش محتاج استأذي الأم وابوه لكن ده كان فرد كفاية فخرج للجهاد فرض كفاية من غير ما يستأذن الأم والأب قال فمنعهم الجهاد في سبيل الله والشهادة من دخول النار ومنعهم عقوق الوالدين من دخول الجنة هيفضلوا واقفين على صور الأعراف خمسين ألف سنة لحد ما آخر واحد يخش الجنة وآخر واحد يخش النار وبعد كده هم يخش الجنة لكن كان العذاب هو عذاب الانتظار إنه ما استأذنش أم وأبوه أخي حبيبي ده ما كانش خارج لمعصية ده ما كانش رايح يقابل الجرل فرند ده ما كانش رايح مالها ليلة ولا خمارة ده كان رايح يجاهد في سبيل الله ما استأذنش أمه وأبوه دخل على ألبوم الحزن يخش على قلبه الحزن يوم وليامة خمسين ألف سنة عذاب الانتظار يفضل واقف مستني سبحان الله ويتحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين لأن النبي قال كده قال ثلاثة قد حرم الله عز وجل عليهم الجنة أول واحد فيهم العاق الوالدين لا ده فوق ده كله ده في أن المولى عز وجل لا ينظر إلى العاق الوالدين يا الله الكلام ده بجد الله في نفس الحديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة كان من أول هؤلاء التلاتة العاق لوالدين معقوله معقولة أنا بعد ما سمعت الكلام ده كله معقولة يخطر على بالي أن أنا أعقوا أم أبويا مليل لهادي إن شاء الله لو كنت حتى أنا في فلد هم في فلد هتصل وقول لا سامحيني يا أمي يا حبيبتي سامحني يا بويا يا حبيبي إن شاء الله أرجع لكم وأول ما أرجع هبوس إيديك ورجليك وابوس راسك وكون خدام تحت رجليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألزم رجليها فثم الجنة الجنة فعلا تحت أقدام الأمهات وأيضا تحت أقدام الأباء ارجع سبحانه بر أمك وبوك حب أمك وبوك اوعى تنسى في يوم الأيام فضل الناس ديات اللي أكرمتك وأحسنت إليك ويا ما استحملت سبحان الله وبالوالدين احسانا انشكر لي ولوالديك ده كان المنتج اللي عايزين نقطعه وده مهم جدا جدا ان احنا لازم نقطعه تعال حكي لك قصص خالص كان واحد ويا ما سمعنا قصص كتيرة جدا من العقوق كان واحد في يوم الايام ابوه فقير جدا رجل بسيط جدا رجل فلاح قعد رب فيه واكله وشربه وعلمه لحد ما اصبح دكتور في الجامعة في يوم الايام الدكتور ده حب انه يرتبط بمعيدة زميلته فرح لها ده أنا ابويا راجل منصبه عالي وراجل غني جدا وعايش في قصر واو وعمل لها عن البحر طحينه زي ما بيقولوا يعني سبحان الله البنت حبت تروح تشوف الأسرة دي طبعا الكلام ده ما يجوزش شرعا انها تروح معاه قبل الجواز لكن حصل انها راحت وراحت هناك فلما الولد واقف اللي هو الدكتور وفجأة دخل عليه أبوه ده راحت ده لاق بيت بسيط جدا فجأة دخل عليه أبوه بيسلم عليه سلام عليكم ورحمه الله وبركاته فابتسموا مين دوت قال لها ده عامل من عمال ولدي فالرجل أصيب يعني بمصيبة إزاي ابن ابني يتبرى مني فقال له بتقول علي أن أنا عامل من عمال والدة كابني دي آخرة التربية هل جزاءه لإحسان إلا لإحسان وإذا بهذه الفتاة تصفع هذا الطبيب أو الدكتور على وجهه وتنصرف وترفض أن تتزوج من مثل هذا العق لا يصاحب العق لا يعامل العق عقوبته كبيرة أو في الدنيا الأخرة تعال نكمل الموضوع بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع Ooh! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالله عليك في الفاصل دوت بسط إيدي أمك وبوك ولا. لا لو ما كنتش تج إيديهم أبوس إيديك بوس إيديهم ربنا يكرمك ويسعدك دنيا والآخرة هتحس بالمتعة وهتحس إن الإيمان زاد في قلبك يوم ما تكرم أمك وابوك يوم ما تكرم الناس اللي ياما صبروا وتحملوا عشانك اللي جاوا عشان تشبع واللي تعروا عشان تلبس واللي تحرموا عشان تتمتع واللي عملوا كل حاجة عشان خاطرك اللي شافوا حياتهم في حياتك واللي شافوا راحتهم في راحتك واللي شافوا نجاحهم في نجاحك هل يكون الجزاء في النهاية ان انت تنسى الام والاب وتجحد فضل الام والاب وتحق امك وابوك بالله عليك اوعى تعمل كده انا في يوم من الايام كنت بدي درس عن بر الوالدين في مسجد من مساجد القاهرة وفجأة وانا خارج من المسجد لقيت واحد راجل والله ما انسى الموقف ده ابدا يا جماعة قال لي الشيخ محمود عايزك قلت له تفضل فجاه لقيته بيعري جسمه من فوق لقيت جسم متقطع بالسكاكين ده داير في بطنه وضهره فبقول له ايه ده قال لي ده ابني ابن اللي عمل فيا كده قلت له ابنك عمل فيك كده ليه قال لي انا راجل غني جدا وعندي عمار على النيل وغني جدا وعندي مشروعات وعندي تجارات وسبحان الله ربنا يقدر ان ربيت ابني في مدارس اجنبيه ودلعته واكلته وشربته وركبته احدث العربيات ولما كبر شوية حبيت اجوزه جوزته على حسابي وديته عربيه مرسيدس وديته كل اللي هو عايزه ومتعته وفي النهاية اتلم على شلة سوق وبدأ يشم وبدأ يتعامل مع المخدرات وكل يوم جاي عايز فلوس لحد ما من ضجيت من كتر فلوس كل يوم ألف جنيه كل يوم ألف جنيه قلت له في يوم الآن معيش ما كان من هذا الشاب إلا أنه دخل المطبخ وسحب السكين وأطع جسم أبوه داير داير في البطن والظهر يحقوه في المستشفى كان بين الموت والحياة يحقوه في آخر اللحظة والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى قدر له الحياة والابن ما زال على قيد الحياة قلت له سألت سؤال قلت له حضرتك في يوم الأيام ذكرت ابنك بالله قال لي ما حصلش علمته يصلي قال لي ما حصلش علمته حق ربنا وحق نبينا قال لي ما حصلش. قلت له لما نسيت تحق ربنا نسي حقك انت كمان خد بالك ما هو زي ما الابن مطالب ببر الوالدين الابن الاب نفسه مطالب ايضا انه يبر ابنه ويكرمه ويعرفه طريق ربنا ويعرفه طريق المسجد ويقول له صل وصوم وبر امك وابوك ويطلعه وزي ما قلت لك في اول حلقة الشاب اللي تعود انه يوطي يوطي ويبوس ايد امه لا يمكن ابدا يفتح عينه في عين امه ولا في يوم الام يقول لام ولا ابوه اي كلمه سيئه ابدا وده الواقع فعلا في يوم من الايام اتحكمنا قصة شاب عايش في أسرة فقيرة جدا، أبو فقير جدا، يعني بيسحب عربيه كده بيبيع عليها خضراط وفكة، ومربي عشر أولاد، الولد الكبير دوت وصل لحد ما بقى في كلية العلوم وكلف أبوه تكاليف جمة جدا جدا عشان يوصله لهذي الكلية ويقدر ربنا في يوم من الأيام هذا الولد أدمى المخدرات وبدأ يمشي مع البنات وبدأ يثقل أبوه بالديون والفلوس كل يوم عايز فلوس والاب فقير مش عارف يعمل إيه لحد ما في يوم من الأيام صارخ الرجل في وجه ابنه قال له ارحمني. كفاية عليك يا ابني كده في يوم الايام الولد ده ما كان منه الا انه راح الكلية وحضر مح... مستحضر كيماوي عيازا بالله او محلول كيماوي من النوع اللي هو يعني حمض الكبريتيك ما تعرف ولا اي حاجة الموم من النوع اللي هو عيازا بالله بيفصل اللحمة عن العظم واستنى لحد اما ابو نامه ودلأ الحمض دوت على والده لحد اما قتل والده عيازا بالله في يوم الايام ايضا قصة عجيبة جدا ام بت يعني ما شاء الله منصب عالي وغنية وستة ومن أسرة فاضلة بتكلم ابنها هو عايز يجوز واحدة هي رفض الواحدة ديت بدل ما يقطع مع أمه أو يقنع أمه ويحاول هو يتحاور معه ويكلم معه ما كان من هذا الشاب إلا إنه دخل المطبخ وأخذ السكين وطعن أمه حتى ماتت وبيحكي لنا بقى سلف الصالح. عن قصة من قصص בני إسرائيل عجيبة قوي رجل كان عايش مع ابنه هذا الرجل بذل عمره كله عشان قتل ابنه في يوم من الأيام الراجل كبر وابنه جوز والرجل ما بقاش حد معاه في الدنيا دي فاضطر إنه يروح يعيش في بيت ابنه وهو عايش مع ابنه الابن ملي منه وسبحان الله الاب بيستحمل ابنه سنين طويلة والابن ممكن ما يستحملش أبوه لمو في بيته شهر كامل الابن خلاص عايز بأي طريقة إنه الاب بيطلع من البيت فخذوا قالوا اركب معايا الفرز ده نتمشى مع بعض شوية فين يا ابني قالوا تعالى مشي معاه لحد ما دخلوا الصحراء قال له انزل هنا بقى قال له يا ابني انزل هنا اعمل ايه فقال له انزل بس المهم نزل الاب وبعد ما نزل فجأة لقى الابن راح مطلع سكينة وعايز يقتل الاب فالأب بيقول له ماذا تصنع هتعمل ايه قال له لابد من قتلك فقد سئمت منك قال له يا ابنية هل جزاء الاحسان الا الاحسان ده يا ما عشان تاكله ويا ما تعريت عشان تضغطه ويا ما حرمت نفسي عشان تتمتع يكون جزائي يا ابني ان انت تقتلني قال له والله لابد من ذبحك فالأب رح بصصله وقال له يا ابنية ان كنت مصرا على قتلي فأسألك بالله لا تقتلني عند هذه الصخرة واقتلني عند الصخرة التي هناك فتعجب الولد وقال وما ضرك أن أقتلك هنا أو هناك من كده كده هتتقتل فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل فعلا. الجزاء من جنس العمل أخوي وحبيبي كلمة حطها حلق في ودانك والله الذي لا إله غيره إلا تعملوا مع أبوك ومك هتلاقيه من ولادك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق اللي أنت هتعمل مع أمك وابوك هتتعاقب بهم في الدنيا من ضيق في الرزق، من شقاء، من تعب، من زوجة تسلط عليك، من أولاد يسلطوا عليك، من ناس تتسلط عليك، من فقر لازم، من من مصائب كثيرة بتحصل للعاق غير العقوبة اللي هتحصل له في الآخرة. لو كان عاق لوالدي بقول لك أبوس إيدك سيدك بر أمك وبوك. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد لنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه حذرنا. من عقوق الوالدين قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الاذراء البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر اسمع. اللفظ لفظ كبير جدا وضخم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هتسمع حاجة كنبلة قلنا بلا يا رسول الله قال الإشراك بالله إيه اللي بعدها يا رسول الله قال وعقوق الوالدين خبر خبا الموضوع خطير للدرجات دي الموضوع أخطر مما تتخيل الموضوع خطير بجد أمنا أنا جاي لك عشان أقول لك قاطع المنتج ده ليه؟ لأنه من إنتاج شركة الجحود وعدم الوفاء وربنا حرم علينا الجحود وأمرنا بالوفاء سبحانه وتعالى وسيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هو بيقول ألا أنبئكم مش عايزين أعرفكم وأقول لكم أكبر الكبائر قلنا بل يا رسول الله قال الإشراك بالله تاني حاجة وعخوك الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحضروا المنبر فصعد النبي على المنبر فقال فمع الدرجة الأولى آمين والدرجة الثانية طلع قال أمين التلتأل أمين فاستغرب الصحابة قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك في كل مرة تقول أمين قال أجل أما إنه قد أتان جبريل فقال خاب وخسر من أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل أمين قال قلت أمين مش قلتلك في أول الحلقة إلا هي عق أم أبوها يدع عليه سيدنا جبريل أمير الملائكة وأمين الوحي والنبي هيأمن على الدعاء وخاب وخسر خاب وخصر ورب الكعبة اللي جبريل يدع عليه والنبي محمد يأمن على الدعاء سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث وخاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له كل أمين قال قلت أمين وقال في التالت خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليك قل أمين قال قلت أمين وفي رواية رغم أنف مريء أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخله الجنة قل أمين قال قلت أمين حبيبك صلى الله عليه وسلم أمرك ببر الوالدين ربنا أمرك ببر الوالدين وعبود الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحساناً حتى في الدنيا متخيل لو أني أعدت معاك شهر كامل أنا وأنت في شقة لوحدنا وأعدت كل يوم أنا اللي بخسلك وأنا اللي لك البيت وأنا اللي بأكلك باللعلك هتقول لي في آخر الشهر هتقول لي والله العظيم يا شيخ محمود جميلك على راسي عمري ما هنسى العمر كله ده أنا خدمتك شهر واحد أمالي اللي طول عمرها طول عمرها من يوم ما تولدت وهي بتكرمك وبتخدمك تقول لها إيه ده واحد شافه سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيطوف حوالين الكعبة شايل أمه على كتافه بيطوف فيها وانت عارف الطواف صعب إزاي بيطوف أمه حوالين الكعبة بيقول له يا, يا ابن عمر أتراني قد فيتا حقا قال لا والله ولا بزفرة واحدة ولا بآها من آهات الولادة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا سيد عمر بن الخطاب قال واحد قال له, له يا أمير المؤمنين والله إن أمي قد بلغت من الكبر عتيه حتى نهى لا تستطيع أن تأتي إلى بيت او إلى عفوا إلى قضايا حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها بشر على ظهر أو وصلها مكان بعيد تقضي حاجتها وارجعها مرة تانية. أتراني قد وفيتها حقا قال لا والله فإنك تفعل بها هكذا وأنت تشتهي موتها وهي كانت تفعل بك هكذا وهي تشتهي حياتك يا سبحان الله في يوم الآمن حسن رضي الله عنه ورضاه كان يأكل فكان يعني حينما يأكل لما تيجي أمه تأكل معه فكان يترك لها الطعام حتى تنتهي ثم يأكل هو فسألوه عن ذلك قال أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة هي تريدها فأكون بذلك قد عققت أمي سبحان الله حارس بن النعمان كان كل ليلا يمسح الفراش بتاع أمه بأيديه ثم بعد ذلك يمسحه بوجه خشية أن يكون به أي حصى يؤذي أمه ده من بره بمره بأمه حتى أنه قال والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة واحدة بيديها كنت أنا الذي أطعمها أخوي وحبيبي ده كان المنتج اللي عادينا قطع نارضة أخوك الوالدين بالله عليك أبوس إيدك بر أمك وابوك ما ينفعش تصوم وتصلي وتحج وكل ده يروح باء منثورة بسبب أخوك الوالدين سبح أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء ف... لو ما كنتش بوست تيديهم أبوس إديك بوس إديهم ربنا يكلمك ويسعيدك الدنيا أو هتحس بالمتعة وتحس ان الإيمان زاد في قلبك يوم ما تكرم أمك وبوك يوم ما تكرم الناس اللي ياما صبروا وتحملوا عشانك اللي جاعوا عشان تجبع واللي تعرعوا عشان تلبس واللي تحرموا عشان تتمتع واللي عملوا كل حاجة عشان خاطرك اللي شافوا حياتهم في حياتك واللي شافوا راحتهم في راحتك واللي شافوا نجاحهم في نجاحك هل يكون الجزاء في النهاية ان انت تنسى الأم والاب حد فضل الأم والأب وتحق أمك وابوك بالله عليك اوعى تعمل كده أنا في يوم الآيام كنت بدي درس عن بر الولدين في مسجد من مسجد القاهرة وفجأة وأنا خارج من المسجد لقيت واحد راجل والله ما أنسى الموقف ده أبدا يا جماعة قال لي محمود عايزك قلت له تفضل فجأة لقيته بيعري جسمه من فوق لقيت جسم متقطع بالسككين داير داير في بطنه وضهره فبقول له ايه ده قال لي ده ابني ابن اللي عمل فيا كده قلت له ابنك عمل فيك كده ليه قال لي انا راجل غني جدا وعندي عمارة على النيل وغني جدا وعندي مشروعات وعندي تجارات وسبحان الله ربنا يقدر اني ربيت ابني في مدارس اجنبيه ودلعته اكلته وشربته وركبته احدث العربيات ولما كبر شوية حبيت اجوزه جوزته على حسابي وديته عربية عربيه مرسيدس واديت كل اللي هو عايزه ومتعته وفي النهاية اتلم على شلة سوق وبدأ يشم وبدأ يتعامل مع المخدرات وكل يوم جاي عايز فلوس لحد ما في يوم الأيام ضجيت من كتر فلوس كل يوم ألف جنيه كل يوم ألف جنيه نطلق في مليان معيش ما كان من هذا الشاب إلا أنه دخل المطبخ وسحب السكين وقطع جسم أبوه داير داير داير في البطن والظهر يحقوه في المستشفى كان بين الموت والحياة يحقوه في آخر لحظة والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى قدر له الحياة والابن ما زال على قيد الحياة قلت له سألته سؤال قلت له حضرتك في يوم الأيام ذكرت ابنك بالله قال لي ما حصلش علمته يصلي قال لي ما حصلش علمته حق ربنا وحق نبينا قال لي ما حصلش قلت له لما نسيته حق ربنا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 شاب عايش في أسرة فقيرة جدا أبو فقير جدا يعني بيسحب عربية كده بيبيع عليها خضلات وفكهة ومربي عشر أولاد الولد الكبير دوت وصل لحد ما بقى في كلية العلوم وكلف أبو تكاليف جمدة جدا جدا عشان يوصله لهذه الكلية ويقدر ربنا في يوم الأيام هذا الولد أدمن المخضلات وبدأ يمشي مع البنات وبدأ يثقل أبو بالديون والفلوس كل يوم عايز فلوس والاب فقير مش عارف يعمل إيه لحد ما في يوم الأيام صارخ الرجل في وجه. قال له ارحمني كفاية عليك يا ابني كده في يوم الايام الولد ده ما كان منه إلا أنه راح الكلية وحضر مح... مستحضر كيماوي عيازا بالله أو محلول كيماوي من النوع اللي هو يعني حمض الكبريتيك ما تعرف لأي حاجة المهم من النوع اللي هو عيازا بالله بيفصل اللحم عن العظم ومستنى لحد أما بو نام ودلأ الحمض دوت على والده لحد أما قتل والده عيازا بالله في يوم الايام أيضا قصة عجيبة جدا أم بت... يعني ما شاء الله منصب عالي وغنية وستة ثرية جداً. ومن أسرة فاضلة بتكلم ابنها هو عايز يجوز واحدة هي رفضة الوحدة ديت بدلا من يقتنع مع أمه أو يقنع أمه ويحاول هو يتحاور معه ويتكلم معاه ما كان من هذا الشاب إلا إنه دخل المطبخ وأخذ السكين وطعن أمه حتى ماتت لنا بقى سلف الصالح عن قصة من قصص بني إسرائيل عجيبة قوي رجل كان عايش مع ابنه هذا الرجل بذل عمره كله عشان خطر ابنه في يوم من الأيام الراجل كبر وابنه يجوز والرجل ما بقاش حد معاه في الدنيا دي فاضطر إنه يروح يعيش في بيت ابنه وهو عايش مع ابنه الابن مل منه وسبحان الله الاب بيستحمل ابنه سنين طويلة والابن ممكن ما يستحملش أبوه لمه في بيته شهر كامل الابن خلاص عايز بأي طريقة ان الاب بيطلع من البيت فخذه قال له ركب معاي الفرز ده نتمشى مع بعض شوية فين يا ابن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 فلاح بيقول له ماذا تصنع هتعمل ايه قال له لا بد من قتلك فقد سئمت منك قال له يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان ذنمت جوعت عشان تاكل ويا ما تعريت عشان تتغطى ويا ما حرمت نفسي عشان تتمتع يكون جزائي يا ابني ان انت تقتلني قال له والله لا بد من ذبحك فالاب راح بصص وقال له يا بني ان كنت مصرا على قتلي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 هتتقتل فقال يا ابني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة الثانية فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا ابني مثلها والجزاء من جنس العمل فعلا الجزاء من جنس العمل أخوي وحبيبي كلمة حطها حلق في ودانك والله الذي لا إله غيره إلا هتعمل مع أبوك ومك هتلاقي من ولادك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق اللي انت هتعمله مع امك وابوك هتتعاقب بهم في الدنيا من ضيق في الرزق من شقاء من تعب من زوجة تسلط عليك من اولاد يسلطوا عليك من ناس تتسلط عليك من فقر لازم من من مصائب كتيره بتحصل للعاق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 من عقوق الوالدين قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الإدراء البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر اسمع. اللفظ لفظ كبير جدا وضخم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هتسمع حاجة كنبلة قلنا بل يا رسول الله قال الإشراك بالله إيه اللي بعدها يا رسول الله قال وعقوق الوالدين يا خبا ربي الموضوع خطير للدرجة دي الموضوع أخطر مما تتخيل الموضوع خطير بجد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 والنبي هيأمن على الدعاء وخاب وخسر خاب وخسر ورب الكعبة اللي جبريل يدع عليه والنبي محمد يأمن على الدعاء سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم في تكملت الحديث وخاب وخسر من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له كل أمين قال قلت أمين وقال في التالت خاب وخسر من ذكرت عنده يا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليك قل أمين قال كل أمين وفي رواية رغم أنف مريء أن أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يدخله الجنة قل أمين قال كل أمين حبيبك صلى الله عليه وسلم أمرك ببر الوالدين ربنا أمرك ببر الوالدين واعبد الله ولا تشركوا شيئا شيئاً وبالوالدين إحساناً حتى في الدنيا متخيل لو إني أعدت معاك شهر كامل أنا وأنت في شقة لوحدنا وأعدت كل يوم أنا اللي بخسلك وأنا اللي بلظفلك البيت وأنا اللي بأكلك باللعلك هتقول لي في آخر الشهر هتقول لي والله العظيم يا شيخ محمود جميلك على كعدلاصية عمري ما هنسى العمر كله ده أنا خدمتك شهر واحد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 سيد عمرو الخطاب قال له له يا أمير المؤمنين والله إن أمي قد بلغت من الكبر عتيه حتى أنها لا تستطيع أن تأتي إلى بيت أو إلى عفوا إلى قضايا حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها بجل على ظهر أوصلها مكان بعيد تقضي حاجتها وارجعها مرة تانية أتراني قد وفيتها حقا؟ قال لا والله فإنك تفعل بها هكذا وأنت تشتهي موتها وهي كانت تفعل بك هكذا وهي تشتهي حياتك يا سبحان الله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 يمسح الفراش بتاع أمه بأيديه ثم بعد ذلك يمسحه بوجهه خشة أن يكون به أي حصى يؤذي أمه دا من بره بمره بأمه حتى أنه قال والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة واحدة بيديها كنت أنا الذي أطعمها أخوي وحبيبي دا كان المنتج اللي عادينا أطعم مرضى أحوك الوالدين بالله عليك أبوس ايدك بر أمك وابوك ما ينفعش تصوم وتصلي وتحج وكل دا روحه بقى منثورة بسبب أخوك الوالدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء أصل الشطان من غير كسل يمزد مبيل